وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصر واستكبر استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا في جاجا قال نوح ربي إنهم عصوني والتبع ما لم يزدهم له وولده إلا خسارة وماكروا مكرًا كبارا وقالوا لا تذر آلهتكم ولا تذر